وَانطَلَقَ الْبَلاءُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ هذا هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا تَمَعْنَا بِهَذَا فِي الْذِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أأنزل عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا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 إنا سخرنا الجبال معه يثبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تثوروا المحراب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 إن هذا أخي له وتسعون نعجته ولي نعجف واحدة فقال أكسلنيها فقال أكسلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَقَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُو الْفَائِهُ وَحُسْنَ مَآبِ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلْكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نفوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فغيل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوَ الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرْضِيَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّهَا عَلَيَّ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرفيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهبني ملكا قال رب اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ فَتَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حيث أصاب وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ مَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هذا عطاءنا فامدم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ ناذا ربه أني مثني الشيطان بنصب وعذاب أرقد برجلك هذا مقتتم بارد وشراب، ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُرِي الْعَلْبَابَ وَخُلْبِ يَدِكَ ضِغْفَارٌ فَاضِلْ بِهِ وَلَا تعنى. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإذ ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ مَأَثِينَا وَيَتَعَوَّذُ الْكِفْلُ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ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 وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ إِذَا يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَأُجُورٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ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 قال أنا خير منه خلقتني من مار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون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 لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ كَوْمٍ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُ نَبَأَهُ بَعْدَ هَٰذَا